يا ربي, على يا, ربي عليه <تصفيق> يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي على محمد شرف في بدر في الكون اشراق يا ربي صل على يا صلي على محمد أكرم داعي يدعو إلى الحق يا ربي صلي على محمد يا ربي صلي على محمد المصطفى الصديق المصدق يا ربي صلي صلي على محمد أهل الورام انتجان يا صلي على محمد يا ربي صلي عليه يا ربي على محمد أفضل من يا على صل من والوفا تخلق يا ربي صل على محمد يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرغ يا رب صل على محمد وصلح وسهل ما قد يا رب صل على محمد يا رب صل يا رب صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق يا رب صل على من يا ربي صل على, علي, على محمد وآله ومن للحبيب عشاب يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه